الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون مكر من القول وزورا وإن الله لعفوه غفور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 ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معه الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم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 يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبد والتقوا واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 اذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاقيموا الصلاه فاقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون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 يوم يبعث الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله أولئك عزم الشيطان.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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون يودون منحدد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم